بسم الله الرحمن الرحيم 1- تلك آيات القرآن وكتاب مبين 2- هدى وبشرى للمؤمنين 3- الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.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 سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن فِي في النار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 فَلَمَّا رَآهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَّا, ولا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء بعد سوء فإنني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء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 وأوتينا من كل شيء إن هذا لَهُ الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على نمل قالت نملة يا أيها النمل يا ايها النمل مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغايبين لا هو عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بالسلقان المبين فما كثر غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به و من بنبأ يقين إن جت مرأة تملكهم وأوتيتني كل شيء وأوتيتني كل شيء ولها عرش عظيم.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 العظيم. قال سَنَضُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ رَبُّكَ كِتَابٌ هَذَا فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعْنَ فَاضْرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتِ آ أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم 122. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا علي وأتوني مسلمين قالت يا الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 119. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 110. وإني مرسلة إلي بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء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 تام علم من الكتاب انا اتيك به بضل ان يرتد اليك طرفك فلم نراه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبل ون اشكر ام أكفر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 124. كانت من قوم كافرين 125. قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سقيها قال إنه صرح ممرد من طوالير قالت عبدي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه صالحا أن يعبد الله أن يعبد الله فإذاهم فريقان يختصمون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 تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولا ثم لنقولا ان لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ف كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم قومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأي الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوق من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين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 أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَ ثَلْثَنَا بِهِ حَدَائِقَ, حدائق وَجَعَلَتْ بَنَاتُهُم مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرًا ۚ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَفْتَرُونَ أَنَّنَا جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا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 وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِلَٰهِكُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أٰلِهَتُهُم مَّعَ اللّٰهِ ۚ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۗ اَنَّمَّ يَدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ من اِإِلَٰهُنَّ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ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 قاد موعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 والأرض إلا في كتاب المبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه له ورحمة للمؤمنين 119. يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 110. فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا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 دَعْنِي مِنَ الأَرْضِ تُكََلِّمُهُمْ تُكََلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ, من يُكَذِّبُ نِنَّ يَكذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ 119. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم, بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أن ماذا كنتم تعملون 110. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وترى تحسبها جامدته وهي تمر مر والسحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء الحسنة فله خير منها وهم من زعي يومئذ آمنون وما جاب سيئ فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمه، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلقى القرآن.